فَمَن يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجِد لَهُ شِهَابَ الرَّاصدَ وَأَنَّ لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيد بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الْمَذْنَدُونَ ذَلِكَ كُنَّا قَرَائِقَ قِدَدًا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 وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَايَكَ تَحْرَوُ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمْ حَطَبًا وَأَلَّا وَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَى نَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ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 لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بما لديهم وَأَحْصَى كل شَيْءٍ عَدَدًا